رسول الحب في ذكراك قربا وتحت رواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء وعتلى صوت الهداتي يحار اللفظ في نجواك عاجزا وفي القلب اتقاد الموريات ولو سفك الدمان ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجج البغاتي فهذه أمة الإسلام ضجة وَقَدْ تُجْبَلُ الْمَنَابِئُ نَائِبَاتِ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أَذْبَلَتْ دُمْعِي وَنَزَلَ قَلِيبٌ إِلَى جَنبِ الْكَبَاتِ فَهَذِي أُمَّةُ الْإِسْلَامِ قَادَتْ وَقَدْ تُجْبَلُ الْمَنَابِئُ نَائِبَاتِ رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقات إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعات ويا عالم الهدى يفديك عمري وما Bibeln med komma. Och ja, jag är ledare. Tävlar kanafs. Och nafs نفسي ونفسه للرئاسة والولاة فذاك الكون يا عطر السجايا فما للكون دونك من زكاتي فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات فذاك الكون يا عضر السجايا رسول الحب في ذكراك قربا وتحت رواك أطواق النجاة عليك الموت من قبل الممات فذاك قبل الممات فذاك الموت من قبل الممات فذاك الموت من قبل الممات أتسبون محمدا ونحن على دينه.